وجعلهن نادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمت ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلمو على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحاب الغرميمين أفضل الصلاة وتوم التسليم مرحبا بكم أيها الأفاضل مرحبا بكم أيها الجمهور الطيب أيها الجمهور المتفاعل أسأل الله تعالى لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتواصين على البر والتقوى أرحب بكم في يا مشاهدي قناة اقرأ في كل مكان من العالم من استوديوهاتنا في جدة يمكنكم متابعة الحلقة عبر البث المباشر للبرنامج ها هو تشاهدونه الآن بث ما شاء الله واضح وجيد من كان ليس عنده قناة اقرأ يستطيع ربما يشغلها من خلال التلفاز يمكن أن يشاهده من خلال الرابط البث المباشر رابط القناة وكذلك الرابط نفسه أنا نزلته اليوم في صفحتي في تويتر وفي الفيسبوك يمكنك فقط أنك تضغط عليه ويحولك مباشرة إلى هذا كذلك نرحب بكم في يعني صفحتنا في الفيسبوك والله الحمد الآن تعدت يعني 2 مليون ونستفيد حقيقة منكم أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء أقول الصادقا نستفيد يا جماعة من اقتراحاتكم مما تكتبون مما ترسلون من الملاحظاتكم البرنامج في الحقيقة لكم يعني نحن نبثه لنتواصل معكم ونستفيد منكم وتستفيدون مننا إن شاء الله فتواصلكم معنا عبر الفيسبوك بلا شك إن شاء الله تعالى أنه نافع لنا ولكم بإذن الله كذلك في تويتر القناة يمكنكم بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا كذلك في يوتيوب قناة اقرأ وكذلك في إيميل البرنامج كل هذا أعددناه لكم أنتم والله تستحقون من يتعب لأجلكم ومن يعني يرابط الساعات الطوال لأجل أن يقدم لكم شيئا حسنا لأنكم أكرمتمون بمتابعتكم لكم أوقات مهمة عندكم ومع ذلك صرفتم من أوقاتكم ومن أعماركم لمتابعة البرنامج فأنتم بحق جمهور يستحق الشكر يستحق أن يبذل له الدعاء أسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب أن يثبتنا وإياكم على الحق والخير أن يجعل برنامجنا هذا بإذن الله تعالى نبراسا لهذه الأمة هو خيرا فيها بإذن الله وأن يكون برنامجا مباركا كما قال الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت فمرحبا بكم أيها الأخيار أرحب بكم يا شباب أيضا معي سليمان ضيفنا الدائم ورفيقي أيضا في البرنامج معنا ابننا معا الله حيك معا ومعنا أخونا أيضا أحمد وأصلا الله أن يجزيكم خارجزاء شاب شرفتوني اليوم في البرنامج طبعا الموضوع الذي معنا اليوم يبدون أنه مهم عند الجميع سواء من كان عنده مسن أو ليس عنده مسن بعض الناس أحيانا لما تتكلم فرضا عن تربية الأولاد وهو ليس عنده أولاد وربما هو شاب أعزب يقول في نفسه يعني الشيخ اليوم الحلقة لا تخصني أنا لو تكلم اليوم عن الدراسة ممكن تخصني لأني طالب تكلم عن قيادة السيارة ممكن تخصني لأني أقول سيارة لكن اليوم الموضوع ليس تبعي نقول لا بل هو تبعك إن لم يكن عندك أنت أولاد ولم تكن متزوجا فإن جارك عنده أولاد وإن الإمام المسجد عنده أولاد ومدرسك عنده أولاد فينبغي أن تنقل إليهم الفكرة حتى يستفيدوا منها كذلك اليوم نحن نتكلم عن فئة من الناس يعني أوجب الله تعالى علينا العناية بهم العناية بهم سواء كان مسلما أو كافرا يجب أن تعتني به وقد قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون الحياة في الإنسان يعني في مراحل كما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة إنسان أول ما يولد ضعيف ربما لا يستطيع حتى أن يذب الذباب عن وجهه إذا نزل عليه وتجد الطفل الصغير الذباب يعبث بوجهه ولا يستطيع أن يرفعه عنه لكن بعد ذلك اعطى الله تعالى قوة كان لا يستطيع أن يعتمد على نفسه حتى في الطعام والشراب وربما لو أن الماء أمامه وهو صبي صغير يموت من العطش والماء أمامه لا يستطيع ان يمد يده إليه فقال الله سبحانه وتعالى خلقكم من ضعف ثم هذا الضعف يبدأ ينقص والقوة تزيد ثم جعل من بعد ضعف قوة تستمر القوة فترة تختلف باختلاف الناس بعض الناس تستمر القوة إلى ان يصل ربما 90 سنة وهو لا يزال بقوة يذهب ويجي ويسوق السيارة وربما ايضا يتزوج ويرزق بأولاده في مثل هذا السن وبعض الناس قوته تنقص مبكرا فهي سبحان الله الضعف والقوة هي تعاركان أحيانا القوة تغلب ويطول بها الأمد وأحيانا الضعف يغلب ويقصر الأمد بالقوة وهنا بينها ربنا جل وعلا سبحان الله مراحل خلق الإنسان بين الله سبحانه وتعالى ذلك هذا الأمر لا بد أن نقف عليه ولا بد أن ننظر فيه نظرا تاما وأنتم أيضا أيها الإخوة الكرام لا بد أن نحاول أن نعيش مع هؤلاء إنهم المسنون الحمد لله القائل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبتا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير نعم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبتا نعم إنه يخلق ما يشاء إنها مراحل الحياة يقطعها الإنسان مرحلة مرحلة لكل مرحلة حق على الآخر فما حقوق المسنين وكيف نعتني بهم وما حقوقهم علينا وما آلامهم وآمانهم كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك مع المسنين نعم أيها لحبها الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء في مراحل عمر الإنسان كلها طبعا الإنسان مكرم كما قال الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم كرمه على الحيوان كرمه على الأشجار كرمه على الجمادات لذلك سخرت لك يعني الجبل الاصم بقوته وصلابته سخر لك فتكسر احجاره وتبني منها بيتا أو ربما هدمت الجبل وبنيت بيتا مكانك كما يقع الآن جبال تشق وتهدم وتمر الطرق من خلالها والأنفاق وغير ذلك فضله الله تعالى على الجمادات فضله على الحيوانات على الأشجار إلى غير ذلك وقال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال جل وعلا يا بني آدم إن قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى فتجد أن الحيوانات ليس عليها لباس وتمشي ربما مكشوفة العورة انظر مثلا إلى القرد مثلا إلى عدد من الحيوانات مكشوفة العورة دائما الإنسان أنزل الله تعالى عليه لباسا يواري سواته وذلك لأن هذا الإنسان له قيمة عند رب العالمين الشيخوخة هي مرحلة مراحل العمر يعني الدراسات اليوم تقول إن الشيخوخة لا تزال تتقدم في العالم يعني مثلاً عام 1950 كان عدد الذين وصلوا إلى سن الشيخوخة 250 مليون في عام 1975 بعدام 25 سنة وصلوا إلى 350 مليون في عام 1995 بعدها بعشرين سنة وصلوا إلى 590 مليون هذا في العالم في عام 2025 المتوقع حسب الدراسات أنهم يصلون إلى مليار ومئتي مليون وتقول هيئة الأمم المتحدة أنهم في عام 2050 الدراسات تدل أنهم سيصلون إلى 2 مليار بمعنى أنه تقريبا يعني ثلث العالم تقريبا سيكون من من عندهم الشيخ وقه طبعا هم يقيسون بحسب يعني حياتهم وذلك أن يعني الزواج عندهم يكون في سن متقدم وأيضاً في كثير من الأحيان هم لا يريدون الأولاد يعني أنت الآن لما يأتيك مثلا خمسة أولاد عشرة أولاد أحياناً الخمستاعش أحياناً أولادك يتعبونك والأما المال الذي تجمع يذهب فيهم وربما أنت لا تستمتع بالحياة وهم يستمتعون لكنك تتقرب إلى الله تعالى بالعناية بهم فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير ما ينفقه هو الإنسان الذي ينفقه على على أولاده فأنا أتصور أنهم هم سيكثروا مع الزمن سيكثر عندهم الشيوخ ويقل الذين في مرحلة الشباب لأنهم أصلا لا يأتون بأجيال الأجيال تكبر وليس هناك أجيال يعني تخرف من بعدها أيضا في الغرب طبعا حسب الدراسات عندهم طبعا الشيخوخة تختلف من بلد إلى بلد صحيح أن الأعمار بيد الله لكن الشيخوخة بحسب ما تعتني أنت بي بي بجسمك كما قلنا قبل قليل ربنا جل وعلا يقول خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا طيب القوة والضعف التي في الأخير كيف تكون تختلف من إنسان إلى إنسان بعض الناس ربما عمره خمسون سنة وهناك واحد عمره ثمانون سنة وهو أنشط منه أحيانا أو تتفاوت ما بين شخص إلى شخص لذلك حتى متوسط الأعمار يختلف من بلد إلى بلد يعني في اليابان مثلا متوسط الأعمار 82 سنة عندهم عناية وعندهم رياضة وكذا في البرازيل 72 سنة في روسيا 66 في سيراليون 55 في زيمبابوي 45 سنة في النيجر 42 سنة في نيجيريا 37 سنة أطول كما تقول الدراسات أطول الأعمار عادة في الدول العربية <تصفيق> من تتوقعون الأردن وتحية والله إلى يعني رجالنا في الالأردن هم يعني حسب الدراسات التي قرأتها أنهم المتوسط عندهم 77 وسبعون سنة تليهم الكويت 76 تليهم بعد ذلك ليبيا 75 إلى غيرهم ويبدو لي حقيقة يعني ما شاء الله ترى الأردنيين أهل شغل وويعني والذي الإنسان اللي يشتغل حقيقة يعني مثل ما يقولون يحرق سعرات سرعات حرارية وكذا تجد سبحان الله أنه لا يعني يتراكم عليه ما يضره بعد ذلك لذلك الدعاء والسكون الدائم مجلبه الأمراض. أما الإنسان الذي يعمل ويشتغل فلا ليس هذا موضوعنا إن شاء الله عندنا حلقة عن ضعب بصمتك في الصحة لكننا نتكلم عن أن الشيخوخة تختلف من بلد إلى بلد تختلف في تقديرها لكننا مطالبون دائما أن ننظر إلى الشيخوخة بالنظرة الشرعية بمعنى ما هو الواجب علي تجاه هذه الشيخوخة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين لنا جل وعلا أن الشيخ الكبير له ظروفه الخاصة التي ينبغي أن أتعامل معه على أساسها أنا لما أتعامل مع شيخ كبير يختلف لما أتعامل مع غير يعني بمعنى فرضا لما شخص مثلا حصل بيني وبينه حادث ثم نزل وهو شاب وأنا شاب ربما أصرق عليه ويصرخ عليه وربما لو ضربني أضربه لكن لو أن الذي نزل من السيارة شيخ كبير وأنت شاب أبو 19 ولا 20 صرخ عليك أنت ما تفهم أنت ما تشوف أنت الغلطان اللي معطيك سيارة أنت ورفع عيده وضربك هل يليق أنك ترفع عيدك عليه وتضربه الشيخوخة لها أحكامها رفع صوته عليك إن شاء الله يا والد أبشر يا والد ما يصير خاطرك إلا طيب إن شاء الله من عيوني إكرام له فالشيخوخة لها ظروفا لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة موسى عليه السلام مع المرأتين لما جاء موسى ف. وجد لما ورد ماء مدين يقول الله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسكون رعاة غنم ووجد من دونهم امرأتين تذودان تذودان غنمهما موسى ينظر الغنم عطشانة وهذا الماء أمامها طيب ليش تم لماذا تمنعيها من الشرب يقول الله تعالى عن موسى عليه السلام لما ذهب إليهما قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى رعاة الغنم بيعدون لين ما يجوز الاختلاط بيننا وبينهم انا ابتعد حتى رجالي خلصون بعدين اتي لاجل ان نسقي الغنم قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاه ثم قالت ايش وابونا شيخ كبير فلما راى موسى ظروفهما وان اباهما شيخ كبير يعني هذه اسره تستحق من يقف معها الأب لو كان بقوته لا استطاع ان يخرج ويرعى الغنم بدل بناته والبنت تأتني بالبيت لكن كون الاب شيء كبير في البيت هذا له حق يا خي اني اقف معه في الحياة واساعده على ظروفها يقول الله تعالى لما قالت المرأتان وابونا شيخ كبير قال الله فسقى لهما ثم ما جاء وقال لهما اعطياني اجرة او اسقياني من اللبن لا بالرغم من حاجته الشديدة ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير ثم رزقه الله تعالى بعد ذلك فالمقصود أن الشيخوخة لها ظروفة حتى لما ذكر ربنا جل وعلا القصة زكريا عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إيش إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا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 وهو عمره في العشرين والخمسة والعشرين والثلاثين خمسة وعشرين أربعين وخمسين يتمنى أنها تحمل لكن ما رزقه الله فلما اشتعل رأسه شيبة شعر فعلا اني لأنا الآن شايب كبير أحتاج إلى ولد أتكأ عليه يتحدث معي يقرب الي وضوئي يطرق طارق الباب يخرج الولد يتكلم باسمي يعني أحس أن عندي ولد فوصف الله تعالى حاله وشده يعني شوقه وبين الله سبحانه وتعالى في الوصف الاشياء المؤثرة يعني ما قال الله تعالى مثلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا ثم وصف الله تعالى البيت الذي هو يسكن فيه او الفراش الذي يقعد عليه او لم يذكر الله تعالى ايضا تفاصيل سوى التفاصيل التي يعلم ربنا جل وعلا انها مؤثرة فقال سبحانه وتعالى عن رأسي وصف رأسه دليل ان الشيخ كبير اشتعل الرأس شيبا والعظم وهن بحيث أن حتى المشي ربما لا تتحمل عظامه أن تحمله هذا كله يا جماعه وصف ل يعني شيوخ لمسنين ذكرهم الله تعالى في القران بل حتى لما ذكر الله عز وجل الأبوين قال سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ثم قال اما يبلغن عندك الكبر ما قال مثلا الفقر ولا مثلا المرض لا قال الكبر لأنه ربما إذا كان فقيرا يأتي واحد ويعطي عشرة آلاف تكفيه سنة ما يحتاج لولده لكن الكبير في السن هو في كل لحظة تمر عليه يحتاج إلى غيره قد لا يحتاج إلى غيره يحمله يحتاج إلى غيره يؤانسه يتحدث معه يشعره بأبوته له يشعره بأهمية في الحياة وبالتالي ذكر ربنا أهم الأشياء قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما يعني الأب شايب والأم شباب مثل مثلا لو واحد تزوج وعمره ستون سنة مثلا ثم تزوج شاب أصغر منه بكثير فحملت وولدت فهو لما وصل عمره إلى الثمانين ولد عمره مثلا عشرون سنة صار الولد بينما زوجته عمرها أربعون لأن خذه عمرها عشرين فهنا أحدهما شيخ كبير والثاني شاب فقال الله تعالى إما يبلغنا عندك الكبر ما قال يبلغنا المرض أو يبلغنا الفقر ولا يبلغنا الجهل لا الكبر أحدهما أو كلاهما ها يا رب كيف تعامل معهما لا لازم تراعي نفسيتهم لازم ما تشعرهم بنوع من الإهانة لا تشعرهم أنهم غير مهمين في الحياة أشعرهم دائما انك يا أبي مهما كبر سنك واشتعل رأسك شيبا ورق عظمك وحدود بظهرك لكن أنت يا أبي مهم عندنا في البيت قال الله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من الرحمه وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا لاحظ كلها النصوص عنايه بالكبار في السن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على ذلك يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين ذلك يقول ما أكرم شاب شيخا لسنه يعني أنا جئت ورأيت لي واحد كبير في السن فأكرمته نعم يا عم ايه تفضل يا عم مرحبا يا عم طبعا كيف الإكرام الإكرام يكون بطريقة السلام يكون بطريقة الكلام يكون بطريقة الجلسة يكون باختيار العبارات هذا في الحقيقة الى تفصيل وفي أشياء يعني ربما يغفل عنها بعض الناس تكون مؤثرة دعني أذكر لكم هذا وأسمع إليكم أنتم أيضا بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله بينهم كنت لهم ضع بصمتك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي طبعا إكرام الشاب للشيخ يكون بأمور في طريقة السلام يعني الاحتفاء به جاء تقوم لما تسلم عليه يعني أنا لما يسلم عليه شاب منكم وأنا جالس آتي لكن لما يأتي شيخ له مقامه او شايب هذا تقوم وتسلم عليه وتقبل رأسه في اثناء الكلام لا تقاطع حتى لو قاطعك هو تسكت أنت حتى ينتهي لا يمكن ان تتكلم بعدين هو يقاطعك تقول لحظه انتظر لحد ما اخلص لا هذا رجل شايب بد انك تتحمل حتى في خطابك معه تقول له مثلا ابشر يا عم ان شاء الله يا عم نعم ما سمعتك يا والد يتفضل يا عم هذه الالفاظ تؤثر فيه جدا وهي نوع من الاكرام له الكرام بالألفاظ، السعّم الأحسن الألفاظ، عامله كأنه كأنه أبي، وعامله يعني في في في غاية اللطف. وسبحان الله يا أخي هذا التعامل ليس فقط يعني هو ظاهرة من الظواهر التي تدل على احترام الآخرين، بل والله يا جماعة هي تدعو الناس أيضا إلى الإسلام. أنا أذكر مرة في بريطانيا سكنت مع مع رجل شيخ كبير عمره قريب من الثمانين، فكنت أدرس اللغة الإنجليزية. ف سبحان الله كنت أعامله باحترام يعني كمان أعامله الشيبان عندنا يعني إن شاء الله وأبشر وأترطف معه وأجامله إذا تكلم كثير أجامله وكان أحيانا يعني يحتاج أخذ صحن أقوم أنا وأحضر الصحن وأحطه له أحيانا أضع له الطعام ونحن على المائده اضع له يعني أتعامل لأنه الشايب يحتاج ملعقة يذهب بنفسه أقوم انا وأحضره له, له والله يا جماعة لما أردت اني أذهب يعني جلست عنده سبعين أو ثلاثة وأنا أدفع فلوس طبعا للسكن يعني ولأجل فقط أتكن اللغة في معه فلما أردت أني أذهب بكى وضمني وقال ليش أنت استعجلت يعني بس واين أو ثلاثة قليل ثم معي حقيبة ثقيلة الملابس وضع يده ليحملها فما استطاع قلت لا أنا بشي قال لا ما يحملها إلا أنا يبدأ يجرها يا أخي من شدة تعلقه والإكرام شوف كيف الأخلاق الإسلامية تستطيع أنك تسحر بها الآخر طبعا الحديث يقول ما أكرم شاب شيخا لسنه يعني أنا أحترمك ليس لأنك مثلا عندك فلوس أو أحترمك ليس لأني ناوي يتزوج مثلا بنتك أو أحترمك ليس لأنك مثلا ناوي تبيع سيارتك وبالتالي أنا وريد أخذها منك بثمن بخص معدودة لا أنا أحترمك لأجل كبر سنك لك حق أن تعطى التعامل الشرعي الذي يعني أو أوجبه الله تعالى علينا ويقول عليه الصلاة والسلام إن من إجلاله يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا يرحم صغيرنا في التعامل معه لا تضربه لا تهنه لا تعامل معه بشدة ويوقر كبيرنا يعطيه وقاره ويتلطف معه كما عند الترمذي ويقول عليه الصلاة والسلام من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة وهذا أيضا سبحان الله يعني دليل على أن من طال عمره وحسن عمله فهو أفضل ممن لم يطل عمره يعني الإنسان لو مات عمره أربعون سنة أو واحد مات عمره ثمانون سنة لكن صاحب الثمانين اشتغل بأعمال صالحة فإن صاحب الثمانين أفضل لأن فرصة العمل الصالح عند صارت اطول أسأل الله ينفعنا وإياكم أنا ودي أني أسمع منكم سليمان بسم الله والسلام سيدنا محمد وعلا وصحبه <تصفيق> طبعًا لا كان بيت من بيوتنا من شخص شايب أو إنسان عجوز أو كذا، فلابد الواحد يتحمل هذول الأشخاص بغض النظر عن التصوفات اللي تصدر منهم أو كلامهم اللي منهم، من هذول الأشخاص عاشوا قبلنا بسنوات مروا هو بتجارب حياتهم ما بمواقف أثرت على شخصياتهم أثرت على التصوفات اللي وضت الفعل اللي تواجه فيها مع الناس فقد الواحد يستغل تعامل معاه بطريقة تلاقيه يتجاوب معك بردة فعل تستغل بها انت هو ممكن قد يكون حصل موقف في حياته سابق مشامل هذا الموقف فردة فعل مختلفة فجات عليه وجات على راسه فهو قد يكون بدفاعي يداف عن نفسه يكون رد فعل مختلفة فراح ما يستغلون هذا الشيء يتحملهم يصورون على مل تصاوفاتهم على أعمالهم اللي سووها قد تكون في خصوصا في مجتمعنا يعني هم من أصناف في, في مجتمعنا قد تكون بعض الصوفات منهم زي ما تفضلت الشيخ ويكلمهم يصور عليهم على كلامهم اللي يقولوا يعني لأنه من جد الواحد إذا ما إذا ما الشاي من كبار طال الصغار هم اللي لهم عليهم واجب على الأشخاص اللي أكبر منهم لكن الشباب هم اللي حسنك. واحد لابد يعطيهم بعض الاهتمام خصوصا إنه ما حي يعني واحد عارف يعني هي كم سنة وحيموت يقينا إنه حياته في الحياة صحيح لو شخص صغير في ال في عمر عشرين أو يموت في أي لحظة لكن ال الأكثر يقينا إنه حيتوفى هو الشخص الكبير في واحد يكبر في سنوات معدودة سنتين ثلاثة عشر سنوات يقين لما يموت هذا الشخص ما يلده منه في يحقق هذا الشخص لكن الشخص الصغير لو مات عمره خلص من كان شاب يعني فهو يتحمل الأشخاص الكبار في السن وعمات، ويصبر <تصفيق> عليهم نوع حتى ي... ذكرتني سليمان لما قلتهم عاشوا في جيل آخر هذا واحد من الشباب معاه الايفون ومشغلة تويتر والفيسبوك وما ومدريش فيذهب إلى أمه يزورها كل مغرب متزوج ومساكنة لوحده وهو الوحدة يقولوا أنا عند أمي أسولت معي إي أمه وش خبارك وش خبار أختي فلانا لا بالله يقول الله عجيب قالت لك قاعد يسلك الكلام أحيانا أمه تكلمه مثلا عن المطبخ خربان عندها فيقول إيه لا طيب متى ولا لا لا واضح أنه ليس معها يقول في يوم من الأيام قالت أمي وش الجهاز اللي معك؟ قلت يوم هذا تويتر وما تويتر آيفون قالت ورني أشوفه يقول والله يا شيخ خذت الجوال والتفتت على الجدار وطاخ إلا ثلاثة أربع قطع قلت يما هذا بثلاث تلاث ريال قالت أنت يا ولدي جاي تزورني ولط تخلص أشغالك عندي أنا أبغى أشوف عينك أبغى تتكلم معي أشم نفسك أشعر ببي أو ببي أو بأمومتي لك أما جايني وجالس على الجهاز وصراحة كلنا ذلك الرجل الله يتوب علينا <تصفيق> يعني لدرجة أحيانا أنا أصير مثلا عند الوالدة والوالدة ويرني الجوال وأخاف لأن إذا رن إذا رديت هوجكني أنت ما تأسك جوالك أنت لابد أن يراعوه حقيقة يعني هذا ال... هذا السن مثل ما تفضلت هذا الجيل لابد أن يشرب بقيمته يعني بقيمته بقيمتة بما فهمه هو ليس بما فهمنا نحن أو نجيب له زي هذا الجهاز ممكن أو جب الأمك آيفون الشغل هم هذا الشغل سووا لها صفحة سووا لها كاميرا تويت وجمع لها كم ما عنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جماعه. أول حاجة حابة أتكلم على موضوع اللي بالنسبة إنكم فتحتو موضوع إنه الشخص الكبير بيعاني إنه أولاده دائم مشغولين بال بالتقنية وما هو جديد وما هو مفيد بإذن الله لهم. في موضوع إنه ممكن نخليهم متفاعلين معنا في المجتمع نخليهم متفاعلين معنا في الأشياء اللي احنا بنسويها. أول حاجة لأنهم هذه فترة عمرية بمروها ونحن نمر فيها كمان فاحنا نبغى عيالنا لما يكبروا يراعونا ويعملوا زي ما احنا نبغى نسويهم فلازم إحنا أول شيء نراعيهم عشان يراعونهم أول حاجة حاب تكلم انه إش المواصفات اللي ممكن الشخص يتعامل بيها مع كبير السن او احتياجات الشخص الكبير في السن ايش ممكن يحتاج أول حاجة كبير السن بحاجة أول حاجة للاحترام تحسسوا انه انت بيحترمه تجيس تسمعه، تحسسوا انه انت موجود انسان بروح مو بس بجسد هذا شيء مهم كمان من الاشياء المهمة انه الكبرى السن او الشيخوخة هذه مرحلة عمرية وليست فترة مرضية او مرحلة مرضية جميل لانه في احيان الناس خلاص عضية كبر يا شيخ تعتبره زي المريض اللي خلاص اللي لا انه جالس ايه فزي ما قلت انه يغو دي لعف انه رجال كبير وخلاص نسيناه في اشياء برضو مهمة, كبي... مهمة انه كثير من كبار السن يتحرج يطلبوا من اولادهم انه انا ابغى منك يا ابني ثوي لي حاجة رجاء ثوي لي تعز عليه نفسه خاصة لما يكون من, من الناس اللي كانوا مثلا مسؤولين او كانوا قائدين في المجتمع تعز عليهم انه ابطلب منك شيء يا ابني فلازم ان الشخص يحس باشي هذا وفي برضه من الأشياء قصدك ولدي معا أن يتوقع الابن كل مرة أبي ماذا يحتاج أو مثلا طبعاً. كبير في السن جار لكم دائما يذهب للمسجد فرضا بعربية قديمة أو بعصا من كسرة من النص وملزقها بلزق وكذا فأنت لا تنتظر حتى يقول لك يا ولدي اشتري لي بدالها أو احضر لي مثلا نوع ثاني من عكازات هذا الثلاثي أو كذا لا الأصل أنت أن ماذا تتوقع أن يريد وتفعل قبلنا يطلبه لأن أحيانًا قد يخجل طيب خب لنا بقية النقاط لأن سمع أحمد. تفضل أحمد. أنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, والسلام الله, الله, والسلام الله محمد وعلى آله وصحبه. حقيقةً أنا أحب أشير إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى ربما من المناسب في هذه الأيام أن نشير إلى جمال الإسلام وكمال شريعته وتمام رحمته. فهو لم يغفل ولم يهمل أيًا من فئات المجتمع حتى كبار السن. فسبحان الله بل أنه يعني أولاهم مزيد من الرعاية والعناية أحسنت أحسنت أحسنت وذلك يتضح من الآية التي ذكرتها أن الله سبحانه وتعالى قد وصى الإنسان بوالديه ثم خص مرحلة الكبر بمزيد من الرعاية والعناية أحسنت أحسنت بل إن الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال إن من إذن إكرامة الله إكرامة بالشيبة المسلح لا توجد شريعة أولاة كبار السن مثل ما الإسلام النقطة الثانية طيب دعني بداخلك بس في هذه في عام 1936 في أنشأت في إنجلترا جمعية اسمها جمعية القتل بدافع الرحمة في عام 1936 قبل يعني يمكن 70 سنة 80 سنة, سنة تقريبا هذه مختصة لقتل القتل بأسلوب غير مؤلم المرضى الميؤوس منهم وكبار السن تخيل يعني واحد مثلا كبير في السن خلاص ما يقدر يشتغل ما يقدر يعمل بالكمبيوتر يريد مثلا يذهب المستشفى وكل مرة المستشفى يعطيه علاج يعمل عمليات الى آخره، هذا ليش يبقى حي بسم الله اصبح مثل ما تفضلت وبالتالي يقتل فسبحان الله شوف الفرق مثل ما ذكرت احمد بين النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ان من اجلال الله اكرام للشايبة انا يا ربي من اجلالي لك وتعظيمي لك اني احتلم هذا الشايب وبين جمعية تقول لا بل يقتل قتلا رحيما تعطي إبرة كده بنج بدلا تعطي إبرة ثانية قاتله وعلى طريق على المقبر طبعا بالمناسبة ما العدل الجمعية يعني لم تقر وحاربتها كثير من الجمعيات يعني أيضاً حتى ما يعني إذا قلتم فاعدلوا حاربتها كثير من الجمعيات وهي لم تقر إلى الآن اقر في بعض الدول نظام القتل بدافع الرحمة لمن طلب من المرضى ليطلب أما أن يؤتى إلى أي مريض ويقتل بدافع الرحمة هذا لم يقر رسميا وصلى الله تعالى يعني أن يعني أن حقيقة على يعني نشر الشريعة ال الشرعية الإسلامية <تصفيق> طبعاً المسنون وقيمة لهم في عدد من الدول دور لا أريد أن أسميها دور للعجزة بل هي دور للمسنين هذه فيها عدد من النشاطات فيها عدد من يعني الأمور التي يعني يعملونها لهم تعالى وليحبها الكرام خلال هالخمس دقائق ندخل وإياكم في زيارة إلى دار المسنين. الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله السلام عليكم انت كم صار لك محمد؟ هنا انا سني هون 14 سنه وبلشت ب 15 ماشا. لما جيت كم عمرك كان والله هلا الان 77 لما جيت تقريبا 62 جيت فين فين ولادك. فين اهلك فين والله يا اخي أنا كان عندي ثلاث اولاد واحد منهم استشهد في العراق في حرب العراق على زمن العراق آه. والثاني اتوسط قبل اربع شهور الثالث موجود عنده خمسه اولاد وزوجته بتعرف مصر يا دار وكذا فحبيت اني استقل وجيت له وزوجتك المهم أنهم ما بيقاطعوني دائما حولي دائما يحكوا معي الحمد لله بخير من الله زوجتك موجوده ولا لا والله متوفيه كيف علاقتك من متى ما شفت عيال والله دائما بيجوني دائما بحكي معهم على التليفون بيجوني ما بقص يعني سواء لولادي ولا كلهم بيجون الحمد لله الحمد لله لكن الان راحتك يا عم راحتك كنت عند ابنك وبين الاولاد لا. وهذا طالع وهذا داخل لا. هذا تروح تصلي مع الجمعه وهذا بدني ميتوله اي نكتب وبدي خدمة. فقبلت المكان هذا هو أفضل مكان لي والحمد لله مو مقصر على يعني ابني لما بطلع لي شغله أخلي زوجك ابني تبوتنا على حمان ترضاه علي يا شيخ بعدها العمر سبعة سبع مش مزح يعني هي. فهون عمار لعاية دخلنا على الحمان يحملونها أكلنا موجود برن اللي بيروح كتاب ما يعني بشكل بشكل خدمة مو فندقيه من فندقيه الفندق اذا بتذكر كيف شايفه قاعدين يعني وما ندعي من الله يا مرحبا فيك يا مرحبا الله احضبك لا شك أيها الأحبة أن جلوس الابن عند أبيه حتى يسمع نفسه كما قال محمد بن سرير رحمه الله تعالى حب إلى الله تعالى من شم الغبار في سبيل لكن ظروف الناس تختلف عموما وايضا احيانا بعض الأباء هو نفسه لا يرضى أن يبقى عند ولده فلان أو فلان ظروف الناس تختلف يعني نسال الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير النبي الله عليه وسلامه عليه أتي إليه يوما ب قدح فيه لبن وكان صلى الله عليه وسلم عن يمينه غلام يعني الغلام قالوا ما بين التاسعه إلى الخامسة عشر طيب غلام صغير يعني وعن يساره أشياخ من قريش شبان فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من القدح لابد أن يعطيه من بجانبه جرت عادته صلى الله عليه وسلم أنه يعطي من على يمينه فلما نظر فإذا الذي عن يمينه غلام صغير وإذا الذين عن يساره أشياخ وكبار ناس شيبان أبدأ بالغلام قبلهم فقال صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء شوف الأدب يا أخي تسمح لي يعني هم لهم حق هؤلاء كبار في السن وشياب لهم حق أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام يا رسول الله والله ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحد الموضع اللي أنت شربت منه أنا أريد أشرب منك قبل غيري بركتك يا رسول الله والله ما أق ما دام إنه بعدك أنت ليس حرصا على اللبن حرصا على أن أكون اللي أشرب بعدك والله ما كنت لأثر بنصيبي منك أحدا قال فتله النبي صلى الله عليه وسلم أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بي فتله فيده أعطاه في يده ليشرب لكن انظر إلى إكرامه عليه الصلاة والسلام لمثل هؤلاء الأشياخ أراد أن يعطيهم حتى ولو أن الغلامة كان يعني منه لكن الغلام طلب ذلك حقيقه هذا نوع من الاكرام زرنا أيضا شخص آخر حقيقة في نفس الدار التي زرناها وكان الموقف معه عجيب سبحان الله وكان أيضا يعني يعيش حياة سابقة لها طبيعة معينة وهو اللي مسكني سبحان الله جر ثوبي وأنا أمشي في الممر كان لنا معه موقف نسوقه إليكم بعد هذا الفاصل القصير كن بينهم كن مثلهم ضع, ضع بصمتك روى البيهقي عن, عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وبأصحابه رجل له هيئه وجسم يعني واضح عليه القوة والامتلاء في جسمه نشيط فقال بعض الصحابة يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. يعني ما شاء الله هالنشاط هذا لو كان هالجسم في سبيل الله أحسن شيء لو كان هذا في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين ضعيفين فهو في سبيل الله إن كان طالع لأجل يبحث عن الرزق وكذا لشيبان عنده في البيت يكرم هالمسنين إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله انظر سبحان الله إلى تأكيدها عليه الصلاه والسلام على مثل ذلك لذلك يعني حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة هو الخليفة على المسلمين لما تولى الخلافة كان بعد صلاة الفجر يذهب إلى الصحراء فتبعه يوما الطلحة قال وين يروح أمير المؤمنين كل يوم الفجر طالع للبر وين يذهب فجعل يتبع عمر حتى رأى عمر دخل إلى خيمه قديمه ولبث فيها شيئا يسيرا ثم خرج فجاء طلحه ونظر واذا عجوز عمياء عندها حليبها وعندها خبز تفطر قال عمر لها من هذا الذي قال طلحة من هذا الذي يأتيكم قالت والله رجل من المسلمين ياتي الي وينظف بيتي ويحلب داجني يحلب لي العنز ويصنع طعامي ويذهب كل فجر فقال طلحة في بيت في, في نفسه يا طلحة تعورات عمر تتتبع تظن عمر رايح في, في معصية تتبع عمر انظر إلى اهتمام عمر بعجوز مسنة كبيرة في الصحراء والله يا أخي ما أجمل أن يتقرب الإنسان إلى الله تعالى مثل ذلك تكون مثلا جنبكم عجوز ساكنة في بيت أولادها ليسوا عندها أو ربما ماتوا أو ربما عندها بنت يعني ربما معاقة أو عندها أي ظرف لا تستطيع حتى أنها تخدم أمها ثم تعتني بها أنت أما أنك تحضر لها خادمة أو بنفسك تذهب بنفسك تصلح البيت وتشتري لها حاجاتها يا خالة ماذا تحتاجون تحتاجون خبز اليوم تحتاجون حليب تحتاجون كذا بحيث يا أخي تشعر أنك تتقرب إلى الله تعالى بجلال يمثالي هؤلاء وهذا بلا شك من أهم الأشياء طيب سليمان تفضل بسم الله الرحمن الرحيم مش أما أتكلم قد واحد يراعي بعض الأمراض اللي تصيب بعض المسنين المعرض الجديد اللي طالع في الاصر حالياً انه واحد قد ما يكون ما يعرف انه شوف المسنن قدامه يعني يصابوا بعض الامار بعض التصرفات الغريبة النسيان الهديان ال... بعض ما يسمى بالسفة او شيفة التصرفات تصبح غريبة ما ما يعرف التصرف الحو... اللي حوالينه ينسى الاشياء سليمان قطعت عليك مع نفس تنتظر الاخت من زمانه مبراهيم سلام عليكم. السلام عليكم بحالك يا شيخان. بارك الله فيكم إبراهيم. الله يخليك لنا ولا يحرمنا منه. الله يحفظك يا أخي بارك الله. بزيك عنك خير. آمين وإياكم. عندي والله مداخلتين يا شيخنا الصاطق بما أني أنا أم م. وعندي الوالدة وكمان يعني يعني عندي أولاد واختلط بالمجتمع. المداخلة الأولى أن الوالدة كبيرة في السن. وهي في بلدة وأنا في بلدة أروح أزورها يعني تعني طبعا من الزهايمر طول الوقت عيد الكلام وطول الوقت يعني ما تعرفش تسوي بعض وحن تعصب وحن مبسوطة ففي المقابل أنا يعني الحمد لله بروحي الدور تحفظ القرآن من 5 سنين لاحظت أن السيدات اللي في عمر أميه وممكن أكثر ما يعانوا من وطبعا يعني. الأمراض الأمراض تختلف لكن أنت ما لا. تستطيعين أن أمك تسكن عندك لا والله ما أستطيع يعني هي ما ترضى يعني دحنا يعني هي أقواني عندها وكل شيء يعني ما أقول لك إحنا ما شاء الله عشرة عموما أنت أختي أبدي ما تستطيعين في برها ورحساني إليها ولا يكلف الله نفس اللوسعه وبدل الله أنك يعني, يعني مداخلة بسيط الله يرضى عليك يريتك أي أي تسمعني أين تفضل ليش يعني يعني أنا لاحظت إنه السيدات في تحفيز القرآن مبسوطين وحفظوا وقودهم نظيفة وما شاء الله عليهم يعني يعني تجي الوحدة في التسعينات هم الناس تختلف ظروفهم تختلف قدراتهم تختلف صحتهم فطبيعي ممكن واحد يصاب بمرض عمره في الخمسين إلى الأربعين وممكن واحد يعيش إلى المئة فهذه يعني الناس يختلفون لا تقولي والله ليش هذه سليمة وأم مريضة الله سبحانه وتعالى يوزع يعني نعمته كيف يشاء جل وعلا اختي عايشة تفضلي طيب سليمان تفضل كنت تتكلم عن الزهايمر التعليق على صاروا سنه وهي الاخت تقول انه امي مريضه وبقيت الناس الحريم اللي معها في التحفيظ سليمان سليمان هذا شوف انه قد تكون للبنت انه تكون في مجال اكبر انه توري فيها والدتها وتتواصل معها مرض الزهايمر نتكلم عنه انه في نسيان قد يكون في ينسى الشخص ويعيد الكلام ويتكلم يكون في عصبية تجاه الشخص اللي قدامه وينسى كل شيء ينسى حتى اسمه إذا كان الشخص قد أمسى الوالد أو والدة أو أي مسن نسي لكن الله ما ينسى الله الواحد الله. بيتعامل معه سواء بالأولادين أو صلة معروف أو شيء صلة توحمة أو شيء فمع أي مسن قد يكون هذا الشخص ما يعرف هذا الشيء لكن الله سبحانه وتعالى آلف وبيأجر الشخص هذا على العمل الصالح اللي بيسوي فالواحد إذا كان عنده أي مسن سواء والد أو والدة أو أي مسن يعرفه ما يهمل يقول هذا بس أعانط شيء خوخة يتعامل لها الشخص اللي أمامي أو عشانه كبير يوم سن أسيبه وأعطني فيه أمراض في سكر ضغط كل هالاستمرار زي كذا وينسى أمراض اللي قد تصيب المخ زي مرض الزهايمر يعني عندنا الآن في السعودية إحنا جميعين السعوديين اللي عايضنا مرض الزهايمر وقد واحد ما يعرف إنه ما يسمع عنه ما سمع ما يسمع عنه هذا المرض متعلق بالمخ قد يكون شخص سليم ما عنده أي مرض عضوي لكن في مرض مثلا في المخ عنده ك الزهايمر أو أي مرض تجلطات في المخ قد ضمور في المخ أو شيء من هذا القبيل من ينسى الشخص اللي قدامه أو ما يعرف تصرفاته وهذه تصرفاته الغير ما قد شخص سليم لكن في حكم مجنون صحيح <تصفيق> فإذا نهتم زمان نهتم بالمرض العضوي نهتم بالمرض العقلي اللي قد تشيبه تشيب أقل من المسنين ونشعر في علاجه وتدارك حتى ما تدهور أكثر وأكثر يعني حتى نسين في, في حياته نعرفه شخص اهتمل أم... بأبعض الأمراض العضوية اللي فيه ونسينا الأمراض اللي قد تكون عقلياً و... والآن تدهور الصحة للأسف هذا يكون ما عنده شيء عضوي لكن كسيه مشكل عنده في المخ فتأثر فت... على كل أعضاء الجسم لحد لا بد يهتم من هذه الناحية ويتعاون مع مثلاً جميع السعوديين لعلاج مرض الزهايمر أو أي جمعية مقابل في الدول الثانية نهتم المسن من هذا الناحية. أحسنت هو مشكلة المسن يا جماعة يعني عنده تغيرات جسمية أحيانا بعض يعني النقص الوظيفي ضعف الذاكرة ضعف البصر ضعف القدرة على المشي طبيعي نقص وظيفي يا أخي واحد صار له يستعمل جسمه سنوات طويلة والعين تستعمل والأذن تستعمل والذاكرة تستعمل خلاص تعبت هي شيء يعني جعل الله تعالى لكل شيء قدرا ففي نقص وظيفي تغيرات جسمية في أحيانا تغيرات اجتماعية يشعر بالوحدة. يشعر بأنه إنسان غير مهم يعني خلاص أولادي استغنوا عني بناتي تزوجوا صار عندها زوج الأم تشعر أن أولادي تزوجوا وزوج تخدمه خلاص لا يحتاج إلي في السابق كان يعني يستشيرني يسمع كلامي الآن خلاص لا يلتفت إلي هذه بلا شك أنها مؤثرة نحن نحاول أن نقللها قدر المستطاع يعني حتى لو أنت بتسافر أنت بتزوج وعندك عشرة أطفال وبتسافر تذهب مثلا المكة تعتمر ما في مانع تعتذ تقول يمه انا بذهب المكه يمه تعالي معنا لا والله يا ولدي انا ما اقدر طيب توصيني بشيء أعطها خبرا يا اخي ليس بعد يومين اجرى والله فلان تقول الأم والله فلان ما جاني من يومين قالوا في مكه صار له يومين أو ثلاثة تقول طيب ما خبرني ما اعطاني انا امه ما اعطاني خبرا لانك مهما كبرت ترى كانك صغير ترى انك ولدها واحد بيسافر ياخذ دوره في الخارج واحد بيغير سيارته بيشتري بيت اشعرهم انكم مهمون تعال عند أبيك أشعره أنك مهم أنا سأفعل الشيء الفلاني كذلك عندهم تغيرات نفسية نوع من الكآبة ذلك أحيانا بعض الشباب كنت تقولون مثلا أحيانا ربما يصرخ عليك ربما هو يا أخي عنده ضغط وسكر وكآبة ومدل إيش وانت بغاه يسولف معاك ويضحك ويفرفش معاك كأنه واحد من زملائك طبيعي يا أخي إنك لابد أن, يعني أن تلاحظ ذلك لذلك أحيانا تجد أنك تتحدث مع مجموعة من الشباب وفي اثنين كبار سن يضحكون كبير السن ساكت ما هي النقطة الضحك يا أخي كيف, كيف استطعت أنك تمسك نفسك عن الضحك لكن كده طبيعته يا أخي يشعر بنوع من الكآبة الدائمة ربما ينظر إليكم أنكم تستمتعون بحياتكم وهو فأته وأن يستمتع في شبابه لأنه كان تعب وفقر وحاجه ومع في أجهزة ولا في أي, أي شيء كذلك تغيرات اقتصادية مثل أن يكون مثلا أحيل إلى التقاعد مثلا أو عدم العمل ما عنده فلوس يحتاج أشياء وخجلان أن يقول أريدها ربما أحيانا يحتاج أن يتزوج يعني أحيانا ربما هو وصل عمره في الثمانين وزوجته ماتت مثلا ربما من عشرين سنة يبغى يتزوج يا أخي إما يتزوج لأنه عنده قدرة أحيانا جسدية وإما يريد امرأة آنسة ليش الأولاد ما ينتبهون إلى مثل هذا مع أبيهم بحيث أنهم يشعرون معه بأنهم يعني على, على هذا الخط أختنا عائشة نعتذر عن تأخر عليك صار لك يمكن لخمس دقائك اتفضلي عائشة السلام عليكم السلام ورحمة الله اتفضلي بنتي احنا بصراحة توجهنا الأساسي هو رعاية الأيتام ولكن على جانب هذا لنا عدت نشاطات المسنين منها الفطور الجماعي في رمضان ومحاضرات دينية ورحلات ترفهية بصراحة طاقة اللي بيعيش المسنين مؤدم جدا واحنا بنحاول قد ما نقبض نخفف من حدة هذا الألم بنتي, ع... بنتي عائشة أنتم فضل. عندكم جمعية معينة أو شيء أحنا فريق تطوعي ما شاء الله فريق تطوعي مجموعة بنات أي مجموعة كم... بنات كم بنات عددكم يا بنتي آه والله يفوق فوق ال... كعضاء الأسيئين ال... 30 ال... عضو ما شاء الله وعادة لكن... تقسمون العمل بينكم كمجموعات أيضا ما شاء الله عليكم لكم رعاية بنتي للمسنات ما أنا عايشة ولا راحتي جماعة. أم؟ أقول يا بنتي هل لكم هل كنا رعاية بالمسنات الكبارات في السن سواء في المستشفيات أو في البيوت أو في غيرها؟ أو والله إحنا بنروح للدور. ما شاء الله ممتاز. صح. كيف تساعدون في إيش؟ ها؟ طيب ربما الصوت ما هو ذكرتني ذكرتني بشيء حلو يا أخي إيش اللي يمنع؟ في بعض كبار السن. في المستشفيات غالبا ما أحد يعتني بهم تجد انها عجوز ما زارها أحد يمكن من سنة أحيانا وأنا والله رأيت بعيني أمثال هؤلاء تل تجد أن شايب أو عجوز أولادها أهملوه أو ربما ليس له أولاد ولا في أحد يعتني به وبالتالي ليش ما يكون في فعل الناس متطوعين خميس وجمعه كذا وويكند سبت واحد مثلا في في أوروبا مثلا يذهب إلى امثال هؤلاء يحسن إليهم يتحدث معهم يرقيهم رقية شرعيه القرآن يعطيهم مصحفي يعطي مثلا راديو يسمع منه مثلا قران ونحوه بحيث ان يا اخي يشعرون هؤلاء انهم ان لم ياتنا اولادنا فلا يزال أننا يعني في نوع من الاهميه في الحياه لما زرنا دار الضيافه المسنين كان هناك موقف لطيف مع يعني احد المسنين اللي ذكرت لكم قبل قليل جرني وقال تعال تكلم معي تعال وياي ولا احبه نشاهده جميعا تقول انت أهلين. احنا اهلك الحمد لله أبقى. كم عمرك انت 70 73 تبغى اديني بالاوقاف يا انت متى اسلمت من 74 من 74 اسلمت مم. كم عمرك لما ثلاثين كم ستبقى. كان عمرك 30 سنة مم. وين اهلك وجماعتك وعيالك تركتهم لما اسلمت لا. الله ما قلت لكني سبحانك انت عند طيب انت لما اسلمت كنت متجوز آه تركتك نعم كان عندك أولاد؟ لا ما خلفتش ما طيب ما تزوجت بعدها؟ لا بعد من ليش تركتك؟ قالت قالت لي ليش توصل؟ قصليها الدين هيك وعافيها لي طيب وين إخوانك وين؟ وين؟ أخوان استغل عن حرمته في آه. وين؟ آه, آه. والذل عند ربي نعم طيب لكن اخوانك ليش تركوك اسمعوا عني ليش اسلمت لا إله إلا الله انا بدي اهنيك بدي اهنيك ولا بدي بدي أبد الله سبحانه وتعالى خيره وأبقى والحمد أرغي. لله إن الله تعالى هداك للدين وهديتك التوحيد وهديت جنان الله يثبتك اوه <تصفيق> الله يثبت كل ما كان ها ها يو هك تيابا جاي كل اللي لك هو قل يهود عبدالقاء <تكريًا> انت تواقف عدودك معاك سلاعك وقارودك وخليت مرات عدودك أخذوه القوم كبار. الحمد لله الله يزديك خير ما شاء الله عليك انت ايش كيف أسلمت؟ من اللي دعاك نعم الله صلى الله عليه وسلم كنت أسمع القرآن كنت أكشع يعني أسمع من المقرة أو من الراجع أو من كتبين في واحد عند الدين كنت لي غيرنا عنك انت كنت تصنع القران وتخشع نعم بتحب القرآن نعم الله اكبر أه. وبتشعر ان هالكلام حق نعم هو من حنيف هو بدي بعد من مش مطبقينه بعض المسلمين مش مطبقينه والله انك صادق بعض الناس لما بيشوف بعض تصرفات المسلمين بيكره الاسلام بيقول شو هالاسلام الاسلام يدعو للصدق وهم بيكذبوا لا. الاسلام يدعو للصدقه وهم بكذبوا هو الدين الهني هو الدين يعني كذب وبعدين فينك من قلبك ومن شايف لا ان شاء الله تكلم من قلبك شوفي انت ايش اسمك محمد الياس محمد انت لما حبيت القرآن شو عملت اه والله كنت راسع شيخ ما dziecielianie w uniwersytecie, a wtedy تكون يوم القيامة من أطول الناس عناق هند. اللهم اللهم الله يثبت قلبك، ينور بصيرتك. الله, الله ينور بصيرتك. بي. أبد أنت إذا كان تركت أخ ولا أخوين، كان اللي تشوف دولا أخوان. الله الله. والله خير وأبقى. الله خير ربنا. فقولوا لي. فعجلت إليك ربنا ترى. محللا نفسيا لكن سبحان الله الذي يرى الرجل العم اللي قبل قليل كبير في السن لما قال ترى انا حافظ قصيدة ترى انا مؤذن بدك اسمعك اذاني سبحان الله يعني يدلك على أن كبير السن كأنه يريد يقول للناس ترى أنا, انا موجود يا جماعة ترى انا استطيع اني اعمل اشياء ترى انا لسه صفرا على الشمال ترى انا أحفظ قصائد ممكن أسمعكم تبغى ترى صوتي جميل في الأذان و... فلذلك يعني التفاعل معه وشعور بالأهمية وأنا ما كنت والله أمثل عليه بالعكس لا والله ما شاء الله حفظه جيد ووأذانه أيضا صوته جيد ما كنت يعني أعمل تمثيل عليه أنا كنت صادق معه لكن ينبغي أن يشعر جميع المسنين بأهميتهم مع تفضل الله يخليك زي ما كنا نتكلم انه نسوي زي نبغى نفعل دور المسنين في المجتمع في نوعين من المسنين عندنا في المجتمع هنا في النوع الاول اللي يقول لك خلاص انا كبرت انا تعبت انا قدمت انا ابغى مين يخدمني مين يجي جنبي مين يغير عاني هذا النوع من الناس ممكن نخليه يتفاعل مع المجتمع بطريقه انه مثلا هو هو جالس البيت اا في ممكن نعمل زي مراكز توعويه يشتغلوا فيها مسنين يفيدوا الناس اللي اصغر منهم بالسن من الخبرات اللي اخذوها مثلا عندها كبير بالسن كان مثلا شغال مهندس يجون ناس اللي بياخذوا مثلا خبره في الهندسة يديهم من الخبرات اللي هو عندهم وفي النوع الثاني اللي هو النوع الاكتيف اللي هو النوع اللي بده يشتغل يبى يروح يبيجي هذا النوع ممكن نوظفه باعمال تطوعية ممكن نشتغل فيها ينزل فيها ميدانيا يعني الحين احنا دائما نتكلم الشباب الشباب الشباب الشباب اكيد الشباب لهم حق ولكن برضه كبار السن لهم حق احنا ممكن نسوي زي تقابل الاجيال او انه تفاعل الاجيال مع بعضها البعض ممكن نسوي اه اه حملات تطوعيه بقياده ناس كبار في السن طيب. وناس صغار في حلو. السن حلو. انه من اتنين جميل. تقابل اجاب مع بعضهم مساعدة. يتكلم عن بعض يشوفوا جميل. خبرات بعض في كمان على ما تذكرها بس مع احمد طيب احمد فيك هو تكملة للاخماعي احيانا كثير احنا نيجي نتعامل مع شخص كبير في السن نضع في مخيلتنا ان هذا الانسان ما عنده شيء يعني ميه. معلوماته قليلة قد يكون ما هو مواكب للتطورات في في الواقع. فبالتالي نتعامل معه في نوع من الاستخفاف وكأنه يعني إحنا نعرف أكثر منك احنا كذا ما عندك شيء تعطيني إياه فوقد يكون فعليا عنده خبرة في الحياة وعنده حكمة وعنده أشياء كثير قد يكون رأيه في النهاية أصوب من رأينا وأكثر عمقا فإحنا لو الواحد استحضر في نفسه هذا المعنى قد يكون في تعامله نوع من التوقير أكثر نوع من الاحترام أكثر لهذا الشخص صدقت, صدقت الله يجزيك خير بسم الله بعد الفاصل تلت ولدنا أيوة رحب هذا فاصل قصير ونعدي إليكم بإذن الله كن كن مثلهم الشريعة ولا أحبها الكرام تعاملت مع المسن تعاملا خاصا فمثلا تخفيف العبادات صل قائما فإن لم تصدع فقاعدا فإن لم تصدع فعلى جنب التيمم إذا لم لم يجد من يساعده في الوضوء أو لم يستطع أن يتوضى الصلاة في البيت إذا كان لا يستطيع الخروج للمسجد الحج عنه كما قالت المرأة الخطعمية يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرائحه يعني النظء على البعير يقع من شدة كبر السن ما يستطيع يتمسك أفا حج عنه قال حج عن أبيكي مع أن حي وموجود لكن لا يستطيع جسمه لا يستطيع أن يحمله إلى الحج لذلك يعني كل هذه الاعتبارات جاءت بها ال الشريعة نحن عندنا عدة بصمات ممكن نعملها ل لل... يعني ممكن نضعها مع المسنين أولا توعية المسن بما يحفظ صحته مسن أقول له يا عم ترى ما يصلح تأكل لحم كثير يتعبك يا عم لا لا هذا فيه زيت كذا بحيث اني هو عيب ما يحفظه صحته يا عم ان تاخذ دواء للكوليسترول ان تاخذ دواء مسيل للدم لان ترى كبير السن لابد يأخذ دواء مسيل للدم حتى ما يصاب بجلطات ان تأخذ يا عم هذا الدواء لا هذا الدواء يا عم كلها يعني مبلغ يسير هذا هدية لك وتأخذها بالطريقة الفلانية توعية بحكام العبادات يا عم كيف تتوضى إذا ما تستطيع أحضر لك التيمم أن يبقى مع أسرته قدر المستطاع يبقى مع أسرته قدر المستطاع يجالسونه قدر المستطاع توعية المجتمع بحقوقهم خطيب الجامع يا أخي أخطب عن المسنين أنت يا من المدرس تكلم عن المسنين في البرامج التلفظائية تكلموا عن المسنين لهم حق يا أخي إنشاء دور لرعايتهم عند فقد العائل أنا أعجبني أحد الأخوة في بلجيكا لعله يسمعني الآن كان قد تقدم الى الحكومة ليجل ان ينشئ دارا للمسنين فقلت له طيب انت عملك في الدعوة الى الله والمحاضرات والدروس ليش هذا امر اجتماعي قد يشغلك عن الدعوة والمحاضرات قال يا شيخ المشكلة في كبار السن المسنين ويذهبون الى دور الدور العادية وهؤلاء يقدمون لهم الخمر كل يومين يقدم لهم لحم الخنزير وهذا المسن يتعب لما كل مرة يكون ما بقى خمر هذا لحم الخنزير ما اكل ليش ما طلقته لحم ضأن ليش يقول فانا هي تعطي اعانة وريد اني انشأ دارا لامثال هؤلاء كذلك يعني انشاء يعني في وسائل المواصلات انشاء اشياء خاصة بالمسنين مقاعد لكبار السن مثلا او ايضا الاتياجات الخاصة هذه اللي يستطيع ان يصعد بالعربية عليها تكليفهم باعمال لاشعارهم انهم مهمون يعني انا اعرف امام مسجد عنده واحد شايب يتكاسل الحضور في المسجد فقال لي يا عم احنا نحتاج واحد يكونه المسؤول عن مفتاح المسجد يفتح المسجد ويقفله فانت ما شاء الله عليك يعني نشيط وامين وكذا يقول وعطيته المفتاح يقول وأنا معي أربع لسخ غيره للمفتاح نفسه يقول فصار يأتي قبل الأذان وبعد الأذان يعني يحوس على الناس حتى يعني فحرص الحقيقة الإنسان على أن يعطيهم أهميتهم إشعارهم أنهم لهم وجود في الحياة هذا أمر مهم كذلك يعني من خلال استشارتهم إشراك المسن يأخذ المناسبات الاجتماعية عندكم يا قريبويا الله تروح معي جدي مساك الله بالخير انت بتنام مبكر الليلة ولا تعال اذهب معي عندنا عرس الليلة يا الله يا عم تعال حقيقة الحرص على هذا هذا امر مهم ارجع بنقرأ الفيسبوك والمنتدى ايضا منتدى ضع بصمتك اللي في موقعي خلنا اليوم من الشباب نشكرهم لكن نعود الى دار المسنين دقائق ثم نعود الى الاستوديو ان شاء الله <تصفيق> الله يحمين، طيباً كيف حالك؟ حسناً عم؟ الله عليك الله يا عم؟ الحمد لله، الله, الله يحفظك يا رب، الله يبارك الله يبارك، والله، الله يحفظك يا كيف حالك؟ الحمد لله، ما شاء الله عليك شباب، وش اللي جابك؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الله يحفظ عليك شغلك الله يحفظ تقلنا خمسة وسبعين ستة لكن ما شاء الله عليك صحتك جيدة الحمد لله الحمد لله يعني أنا مريت بعض كبار السن ما ما هو قادر يشيل نفسه ما شاء الله عليك كم كم الله يحفظك يا عم كم صار لك يا عم أربع سنين وشوي طيب عادة اللي يجي يا عم في هالمكان هو اللي يحتاج الى مثلًا الرعاية يحتاج أحد يغسله يغسله بالماء يساعده في الوضوء يأكله يشربه يعني أنت ما شاء الله عليك في, في يعني في قوتك وشبابك الحمد لله الحمد لله هذا من رب العالمين وين ما ما عندك عيار معندي والله خمسة عيال بناتي ما شاء الله خمسة رجال والله الرجال تغيير عمره فوق سلتين سنة هذا صارهم هذا صارهم أما صار مع واحد منهم حادث وربح وجوانا بعت فوقي يقول لي تحتي حسنا بقى عندي براد وعندي دار على خط الاستقرار وبدأ أقول لي سعولي سبعين وثمانين بعته براد كان من أصبح سلا فوقي ولا تحتي وتخلوا عنه ولدك هذا صدم له أحد السيارة مشكلة. المهم وانت حتى تخلصتها من المشكلة بعت البيت وبعت البرات وبيعت عشان تخلص ولادك من المشكلة وخلصتهم والحمد لله داروا ظهورهم مع أمهم أمهم مساحة بروسة شوية وخلصت من الأم ومن الولاد كله إنت. والله ما إن قلت لنا أولا جيت على الحظ طيب أولادك ليش تركوك ما انت اللي ربيتهم هم صار وتعبت عليهم وتدربت عشان والله رسول الله ما ام جد عليك لأني بهاي هدف او لا اشي او لا اراحة ولا جايين يعني ما بدي حصد والله اذا انت خطيت معهم اني اخطيت معهم طيب هم يزوروك هنا والله ما واحد دييني الا واحد منهم اقول لا استغفر الله معاصرة الزغيرها رد عمر الزرزيزان هو دييني دي بكل شهر مرة لسيارة حادية أنا الولادي من أمه يعني أنا طب من كل الأشياء أنا من أمه ومتبعوا كلها يتماعي وغلتهم والله مش لها كل البيعدي أبعلا معهم ما هو جامل يعني ولا تسمي يعني ولا تسمي يعني ليش أطبام روحهم أنا عندي البنات سنتين أحتي منهم ورسلت بناتك ما في أحد زورك أنا أليك في مدفزة مع ناس كويسين ليش يقول ليش الثاني؟ مارجت واحد صار بيسترخ مصيح أنا قلت لها لا تيجي أنا اليوم إن أبغى يصير لي ويشوفون ما يجي فاروح لها خميس على جمعة من شركين موجودين بطلع عليها بقعة خميس على جمعة ذات عندهم ربع مروحانها هذيك يعني والله هذا حصل لي شيء. كيف استغاليك في الخضار؟ ما حصلت من فلوس. والله حصلت والله بيت ع مر بيت. والله يبي تسعولي ثمانين وتسعين كيلو كغ بعته 30 والله اشتريت براد وتاكسي صغير والله اني اسويه والله ليش ما كلها عشان والله كلها عشان زياده فندي يقول لي قدام اخواني يقول لي انت جبت لي دير من فيلو يعني من جبته قطعة الحديث ما في نكتب لي لا يقول أبو ما سنستبحين يدي عليهم إذا عيالك خمسة اعتبرني أنا السادس والله العظيم نصيحتي لك يا عم لا تدعو عليهم ادعو أن الله يصلحهم يمكن يبرون بك حتى لو بعد موتك واحد يجي يحج عنك والثاني يعتمر عنك والثالث يتصدق عنك ويقول في نفسه فاتني اني ابر والدي وهو حي ابره بعدنا لا والله ادعى بصلاحه ادعى والله الناس الغرب اننا بشوي بسرير والله يقل لي مش لك القعدين لا ان شاء الله ابت باذن الله انهم بيسمعون هالرسالة وسيرجعون ان شاء الله الى الخير وانا واثق انهم ان شاء الله تعالى انهم مسلمون وأنهم عقلاء وأنهم يريدون الخير تكون تقول كيف, كيف تتركني وحيد كيف في حجر تزيد صار من انت والد الحنون كنت والدك الحنون كنت عدت لي ضحكتك كيف نرسم بسمتك فرحتي في طرحتك وكل كذاب منك طول ومتى طبعا هذه الحالة بلا شك أنها حالها مؤلمة لكنني من باب العدل نحن استمعنا إلى كلام الأب ولم نستمع إلى كلام الأبناء فلا نستطيع أن نقول والله إنهم ظلموا أباهم أو أنه ظلمهم إنما ينبغي للسلاح من الطرفين لكن نحن أتينا بالحالة يعني كمثال على تقصير ربما يكون واقعا وربما أنه ليس تقصيرا لكن هناك ظروف معينة أحاطت في تفضل أتفضل السليم طبعا صفحة الفيسبوك وصلت الآن إلى مليونين ومتين ألف عربي. الحمد لله الاخ توم عمار تقول ام عمار سجّفت بالوالدين لهم حق علينا كما. طبي معنا ثلاثين ثانية. لهم منعين. حق علينا وسنسأل يوم يوم القيامة عن حقوقهم علينا فماذا قدمنا لهم؟ الاخ الاخت ود ابو القاسم تقول لماذا لا نحترم الكبير في حي... في الكبير في حياتنا حي... كما كانوا يحتمون. عفني اقرأ من منتدى ضعبص بصمتك في منتدى في موقعي اسمه ضع بصمتك اشكر الاخ والأخوات القائمين عليه. <تصفيق> يمضيك تقرأ واحدة <تصفيق> الأخت طيافة الهدد تقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود القول أن كبار السن يكون عندهم شعور بالوحدة وضيق الخلق والعصوير كل ذلك ليس بيانضيتهم لكن يسوي كبر السن فيلات الابن أو الحفي دراء هذه النقطة أحسنت أحسنت أيها الأحبة الكرام أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا جميعا صحتنا وأن لا نرد إلى أرض العمر أشكر لكم تواصلكم اتصالاتكم أعتذر عن من لم نستقبل اتصاله ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>